لا تَبَغُوا فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُوا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أذى كثيرا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 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولكم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم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 لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبكس المهاد